إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفه وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون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 وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ ذُو قَعْدَابٍ نَّارٌ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ولنُذيقَنَّهُمْ مِنَ الْعذابِ الأدنى دونَ العذابِ الأكبر لعَلَّهُمْ يَرجعونَ وَمَن أظلم مِن مَن ذُكِّرَ بآياتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعرضَ عَنها إِنَّ مِنَ المُجرمينَ مُنتقمونَ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 إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد كَمْ كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون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 قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولاهم يضرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر الله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 صالين آمين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا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 مُلْكٌ كَبِيراً عَالِيَهُنَّ ثيابُ سُدُسٍ خضُرُوا وَإِسْتَبْرَقَ وَحُلُّ أَسَائِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً إِنَّهَا ذَاكَنَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعِيُّكُمْ مَشْكُوراً